وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجَةٌ ذَانِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ذَانِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فإن أصابه خير طمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة Zalikahwa al kusran al mubin, yadzul min doni Allah mana yadzurrhu, mana yafghuh. Zalikahwa al dzalal al baid. Yadzul, man dzurrhu, al qarab min nafghu, la bi'as al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 وَإِذْ بَنَوْنَا الْبَيْتَ وَإِذْ جعلناهَ مَكَانًا لِّلِّبَاءِ وَحَجًا ۗ قُصْ مِنَ النَّاسِ ۖ وَطَهِّرْ وَطَهِّرْ بيتي وَالْقَائِمِينَ وَالضَّائِعِينَ وَأَذِنْ فِي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 ke... Okay.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 لكم نذير مبين فالذين آمنوا ومن الصالحات لهم معرفة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولائك أصحاب جحيم وما أوصلنا من قبلك من وسول ولا نبي إلا إذا تمنى أنق الشيطان في أمنيته فإن سخ الله.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 الملك يومئذ لله يحكم بينهم فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ فِجْنَاتٍ عِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ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 وَهُوَالَّذِي يَحِيَّكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَاكَفُوضٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ وَإِنْ سَكَنْهُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى مُسْتَقِيمٌ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُرِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ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 تعرفوا في وجوه الذين كفروا كراك دون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشد من ذلك أن النار عده الله الذين كفروا بأسر المصير يا أيها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 الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سمعهم بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور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 وفي هذا ليكون البصور شهيدا عليكم وتكونوا شهداء أعلم أن سفاقم الصلاة وآت الزكاة فعقم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم فنعمة المولى ونعمة نصير